إِذْ هَمَّ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ عَلِيْمٌ وَلِيغْمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا كَلِلْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمذكم ربا بُكُم بِثَلاثَ تِآلِفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِ بَلَاءَ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُكُم مِّنْ عِندِهِ مَا يُغِيثُ هَٰذَا يَوْمُ دِينِكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ كان تيموس ويمين وما جعله الله الا را لَنَكُونُ مَعَكُمْ عِنْدَ قُلُوبِكُمْ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ انقطعت طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلب خا سَلَكَ مِنَّا الأَمْرَ شَيْئٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْنِ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله <تصفيق> <تصفيق> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْحَرِيمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ